الشؤون النبوية المحمدية العظيمة الذكر لله سبحانه وتعالى والذكر هو سلطان القرب وهو أعظم الأعمال والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أكثر الناس ذكرا لله كان صلى الله عليه وسلم كما قالت سيد عائشه يذكر الله على كل أحيانه في كل أوقاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ولما سأله رجل قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فأوصني بشيء ان أنا عملته دخلت الجنة قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له ذكر مطلق يذكر الله في كل وقت وكان يذكر الله في أحوال مختلفة فمنذ أن يصبح إلى أن يمسي كل عمل من أعماله مرتبط بالذكر بالبسملة بالحمد بالدعاء لله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له أذكار تتعلق بالأوقات فكان له أذكار بالصباح وله أذكار بالمساء أصبحنا وأصبح الملك لله اللهم أني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر إلى آخر تلك الأذكار الكثيرة التي ستجدونها إن شاء الله تعالى من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دائما الحضور مع الله وكان يحث الصحابة على الذكر بل كان كلما وجد فرصة أن يعرف الصحابة بأجر الذكر وأمته بأجر الذكر يتغانم ذلك صلى الله عليه وسلم كان في سفره مرة فلما وصلوا إلى مكان جبل جمدان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جمدان سبق المفردون كأنه أشعرهم بمعنى, بمعنى السباق قالوا يا رسول الله من المفردون؟ قال المكثرون الذكر لله سبحانه وتعالى او المستهترون بالذكر أي المكثرين للذكر لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحب مجالس الذكر ومجالس الاجتماع على الذكر حتى أنه خرج مرة على أصحابه فوجدهم يذكرون الله قال لهم ماذا تصنعون قالوا يا رسول الله كنا نذكر الله ونذكر فضله وما من به علينا فقال آآ الله ما أجلسكم إلا هذاك يستحلفهم قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته لو الإنسان استشعر هذا المعنى أن الناس تجتمعوا على الذكر الله يباهي بهم وهو الذي قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا المشهد العظيم جدا أن لله ملائكة سياحين يطوفون يلتمسون حلق الذكر إذا وجدوا قوم يذكرون الله قالوا هلموا إلى طلبتكم فيحفونهم إلى سماء الدنيا مشهد عظيم جمع من الملائكة من المجلس إلى السماء فإذا رجعوا بعد ذلك يسألهم الله كيف وجدتم عبادي يقولون يسبحونك يحمدونك يهلنونك إلى آخره فيقول أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم يقولون يا رب فيهم فلان جاء للفضول يقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هؤلاء أهل الذكر الذين قال الله لنبيه في حقهم ولا تعد عيناك عنهم ها هذا النوع من الناس الذين يديمون الذكر لله سبحانه وتعالى في علاه النبي صلى الله عليه وسلم كان له أذكار يواظب عليها وينبغي لكل متبع لهذا الحبيب أن لا يهمل هذه الأذكار أفضل هذه الأذكار لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل ما قلت انا والنبيين لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص والتوحيد ومفتاح الجنة ينبغي الإنسان يكثر منها بلا عدد من الأذكار العظيمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد في المجلس الواحد لرسول الله مئة من قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم فينبغي أن تفوت على مسلم بعد أن كان رسول الله حريص عليها في كل مجلس من الأذكار المهمة الباقيات الصالحات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لان أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس أي خير من الدنيا وما فيها قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت ليلة المعراج رجلا مغيبا في أنوار العرش قلت نبي هذا؟ قال جبريل لا قلت ملك؟ قال لا قال فمن؟ قال ذاك رجل كان لسانه رطبا بذكر الله أهم شيء في الذكر هو حضور القلب مع الله واستشعار أنه ناظر إلي وأنه معي وأنه سبحانه وتعالى يذكرني عندما أذكره وهذا هو المعنى الذي قاله الله تعالى في كتابه فاذكروني أذكركم ورسول الله نبهنا إليه كثيرا في كثير من الأحاديث القدسية من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم هذا المعنى إذا أدركه الإنسان عرف أنه في حال صلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى وأن الله يقول أنا مع عبدي ما حرك شفتاه بي هكذا جاء عن رسول الله لنرتقي ونصعد في مراتب الإيمان ومعرفة الرحمن ونأخذ من أسراري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله